والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الحبة المشاهدون والمشاهدات نحييكم متحية الإسلام متحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا بكم في هذه النسمات والنفحات الطيبة من رب العزة سبحانه وتعالى ولعلنا نذكر انه في اللقاء السابق ثبت المسلمون وما خافوا حينما اخبرهم من اخبرهم ان ابا سفيان سيعود اليهم ومعه المشركون لاستعصال شأفتهم بل قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وما خافوا أبدا أحدا بل زادهم ذلك إيمانا هذا الكلام ما يزال يتكرر وسيتكرر إلى يوم القيامة مع المسلمين المرجفون يخوفونهم الأعداء يخوفون المسلمين ضعاف المسلمين يخوفون المسلمين ولو كان المسلمون يتبعون منهج الله ما خافوا فلا تخشوا الناس واخشونيه لو أنهم يخشون الله ما خافوا أحدا إنما المسلمين الآن يخافون من كل ناعق يخافون من كل صوت يسمعونه في أفزعون لأنهم لا يسمعون صوت الله ولا أمر الله عز وجل ولذلك يقولها رب العزة سبحانه وتعالى من باب الحرص على المؤمنين أيضا ومن باب تشجيع المؤمنين على السبات وعلى الاهتماء بالله وعلى النصر بالله سبحانه وتعالى يقول رب العزة سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أولياءه أولياء مين ابن عباس, عباس وغيره يقول المعنى يخوفكم أولياءه الشيطان يخوفكم من أوليائه زي ايه ليظر المؤمنين على ما انتم عليه لينزر بأسا شديدا عفوا لينزر بأسا شديدا اي لينزركم بأسا شديدا يعني خوف المؤمن بالكافر مو أولياء كفار يبقى ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أولياءه يبلع على شكلته يعني يخوفكم بأولياء أتباعه وزبانيته وتلاميذه الشياطين الصغار والكبار كل يشغلهم ويخوف كبيره أو المعنى يخوف أولياءه من مين؟ من بني البشر اللي هم المنافقين ليقعدوا عن قتال خوف المنافقين في المدينة عن قتال المشركين أما أولياء الله فلا يخافون عبد الذن ولا يخافونه إذا خوفهم وقد قيل أيضا المراد يخوفكم بجميع الكفار من شياطين الانس فلا تخافوهم إبعى سواء خوفكم من الكفار أو خوفكم من المنافقين أو خوف المنافقين إبعى تخوف المنافقين من قتال المشركين أو خوفكم بأولياؤه بالشياطين يبا يتخوف بالشياطين يبا الكفار ياما إذا تخوف للمؤمنين ياما تخوف للمنافقين يخاف أما المؤمنين لا يخافوا لا من أولياء الشيطان ولا من الكفار ولذلك رب العزة يقول فلا تخافوهم أي لا تخافوا لا أولياء الشيطان ولا تخافوا المشركين الذين يخوفكم به بهم الشيطان والكثير من بقى الذين قال بعض الناس للمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم قد جمعوا لكم أو يرجع إلى أولياء إبليس يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم الله إنما نخف فطرة فطرة الله الناس عليها يبقى لابد أنها تتوجه سيدنا موسى لما ألقى السحرة حبالهم خاف ربنا قال له لا تخف وألقى ما في يمينك تلقى في ما صنعه خف فطرة هذا الخوف يوجهه الله سبحانه وتعالى لا تخافه الجاء وخافه ذه لا تخاف من أولياء الشيطان فإنهم لن يضروكم لأن فايد الشيطان ضعيف ولا تخاف المشركين إنما قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل واستعدوا لهم ولا تنهزموا أمامهم إنما يقول لي فلا تخفوهم وخافوني خف الحقيقة من الله إن كنتم مؤمنين أي خافوني فلا تتركوا أمري ولا تقترفوا لهيه ولذلك يقولوا ان الخوف من أجل منازل العبودية الخوف من الله منزلة عالية جدا جدا وهي فرض على كل أحد ربنا بيقول فلا تخافوه وخافوني ولمن خاف ما قام ربه جنتان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لنخف إن أنواع خف محمود ومطلوب ومرغوب وهو ما حجزك وأبعدك عن محارم الله خف واجب وهو ما حملك على فعل وترك المحرمات وخوف مستحب وهو ما حملك على فعل المستحبات وترك المكرهات والناس تكلموا في الخوف على منازل ودرجات ولذلك يقولوا اكتمع بعض الصديقين إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام فقالوا له ما الخوف فقال لا تأمن حتى تبلغ المأمن لا تأمن حتى تبلغ المأمن المأمن هي الجنة مدام لسه ما دخلش الجنة أرض الخير رزيك سيدنا وبقروا ليه إني لا آمن مطر الله ولو كانت إحدى القدمية في الجنة لأن القدم التانية لس لا تأمن حتى تبلغ المأمن الربيع بن خثيم أحد الصالحين كان إذا مر بكير حداد والعنار يغشى عليه ذلك إلا لأنه كان يتذكر عذاب الله سبحانه وتعالى ولذلك الخوف من الله هو أن يخاف المرء عاقبة أمره إما في الدنيا وإما في الآخرة هذا الخوف خاف العاقبة النهاية ولهذا قيل ليس الخائف الذي يبكي ويمسح الدموع بل الخائف الذي يترك ما يخاف أن يعذب عليه بالأغضية مش دموع التمسيح إنما يكون حقيقي خوفه يبعده عن يرضى بالله خوفه يدفعه إلى فعل ما يرضى الله سبحانه وتعالى وخافوني وآل فإيايا فارهبون وربنا ماذا الخائفين قال يخافون ربهم من فوقهم أحد الناس يقول عن أبي علي الدقاق هزر ويقول دخلت على أبي بكر بن فورك عائدا أزوره في مرضه فلما رآني دمعت عيناه فقلت له إن الله يعفيك ويشفيك فقال لي أتراني أخاف من الموت إنما أخاف مما وراء الموت هو ده الخوف الحقيقي إنما احنا كلنا دلوقتي بنخاف من, من الموت مغزم التليفونات التي تأتيني يقول لي أنا مصاب بالرعب من الموت ما بعرفش أنام خف من الموت الموت بيتصور لي في كل حاجة لأنه شاف قريب له يموت شاف حدثه شاف غيره فمرعوب من الموت لو أنه علم ما بعد الموت واستعد لما بعد الموت ما خشي الموت ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه واللي بيحب لقاء الله اللي اتدخر عند الله حسنات وحسنات وحسنات أما اللي يكره لقاء الله من زنوبه المتلتلة يكره الله لقاء زنوبه بلا توبة زنوبه بلا حسن ظن بالله يكره الله لقاء في سنن ابن ماجة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أنطئت ما فيها موضع أربع أصابع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلززتم بالنساء على الفرشات ولا خرجتم الى الصعدات تجارون الى الله والله لو وجدت اني كنت شجره تعضض يا الله النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه الخوف من الله ده مع ان الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر صلى الله عليك يا سيد رسول الله اللهم ارزقنا الخوف من جنابك اللهم ارزقنا الخوف من مقامك اللهم اجعلنا من الخائفين منك الفرحين بلقائك المستعدين للقائك يا رب العالمين اللهم أبعد عنا الخوف من عبادك وارزقنا الخوف من مقامك وجلالك يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وشكر الله لحضراتكم ورسمة الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 24 கொ